بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ختل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 وَهُ عذاابُ الخيقَ إن الذينَ آمنوا وَعملِل الصّالِخاتِ لَهم جّات لهُ جَّةُ تجر مِ تختْهَا الأهار ذ الفَوزب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 حييق بْ هو قآال مجد في لوح النحف.